لينا لله لحومها ولا دماءها ولكن ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّالٍ كَفُورٍ